Then we made it a simple rule in a simple rule. Then we created the simple "'fe'l we created "'and streaked the knee "'не a lot, "'and were made "'a sound like it'd voulait "'se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 بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة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 افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر لكم يأكل, ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولا ان بَشَرًا بشرا مثلكم انكم اذا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 set up the praying, and will also cut them and kill them and fight them and kill them so each other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 بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.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 nutr diyabaat. Not his command, but his order was given by Guru fünf, only his dueовал gave the comments from their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 عرضون ان تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم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 And He is the one who will live and will die, and He has a difference between the night and the night. Are you not الا مبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا تُرِيَنَّنِي مَا يُوعَدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السئات نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أين يحضرون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 أرزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم إذ يوون ولا يتسألون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.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 رجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون طاله سوء فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امننا فاغفر لنا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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يسلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين أيها الاخوه الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته